الدرس الثالث خيالي واحد استمع للعبارات التالية وأعدها ثم اكتبها في دفترك خيالي مهندس طبيبة الأسنان بيطري معمارية صيدلاني محامية مبرمج الكمبيوتر رائدة الفضاء صحفي سائقة سيارة إسعاف